العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي قلنا من الجنايات في الأسماء والصفات بيننا التشبيه الذي وقع فيه طبعا مفر من التشبيه إلى التعطيل والتعطيل بنوع متلاعب فيه يعني المعطلة الجهمية أفضل من الشعراء في هذا الباب لان الشعراء عملوا إيش عطلوا بز... بزعم إيه التأويل تلبسا على الناس وإحنا قلنا الكافر الأصلي بيكون بيكون يعني أهون على المسلم من إيه من المنافق الكافر الأصلي أهون على المسلم من المنافق طاح لا نشبه هذا عشان ما خلص يقولش... كفرت الشعراء عملوا الم... ما هم هم لك هم لا هم هم نقول هم هم في هذا الباب أن الذي يلبس على الناس لما ما يأتيش سيدة كما يقول الهنود ما يأتيش صراحة ويلبس على الناس بلبس على الأغرار الأغمار يعني, يعني العطب به يكون أزيد يعني لو جاء المعتزلة وقالوا هي الآن القرآن ليس بكلام الله القرآن مخلوق كالشجر كالسماء كالبحر كالنهر كالسمك أتوها إيش كما قالوا تصريحا فهذا يمكن للإنسان حتى الغر أن يتجنبه وأن يخشى منهم أن يجزع أما الثاني اللي يتك الحية بنعمة الحية ويقول لك لا الله يتكلم والقرآن كلام الله وإذا ما النظر تجد أن المعتزل أعدل منهم قوله لأنهم يقولون الذي بين أيدينا هذا إيش عبارة عن كلام الله الله عيد ما يتكلم ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه فعلم ذلك جبريل فأتانا بما, بما, بما علمه من نفس الله جل الحال عن كلام الله ثم خذ الطم الأكبر بقى. يقول لك إن كان في في بالعبرية فهو إيش فهو توراد. وإن كان بال... بالسريانيه كان إنجيلا وإن كان بالعربية كان إيش قرآن يبقى الموضوع برميئي استغفر الله يبقى لا تأخذ بأمر ولا نهي فيه هذا, هذا لازم قولهم لا يقولون باللازم لكن هو هكذا هذا هكذا التزوير الذي هم فيه فهم أخص قولا من المعتزل في مسألة الكتاب مساله القران وان شهدوا على الناس امام الناس انه ايه انه كلام الله وفي حقيقه الامر هم ينكرون أن يكون كلام الله وينكرون أن يكون الله قد هم بتأصيلهم أنهم يقولون الكلام حادث والحادث لا يكون إلا جسم أو قالوا الحادث إذا حل بالحوادث حل به الحوادث كان جسما والجسم حادث إذا فالله حادث يبقى ما فيش كون كمان هم أصالة في تأصيل فهمهم للكون مسألة الحوادث إثبات الصانع. الصانع بالحوادث قالوا لو كان الصانع بقى القديم اللي هو الازلي كما يقولون حل فيه الحوادث فهو حادث اتهدم كل ما يبنون وهؤلاء كما قلنا متأثرين بإيش؟ ها بالفلسفة بالفلسفة فقط هو ده ولذلك هم عندهم توخل في علم المنطق ده اللي فالحين فيه ولذلك أضاعوا على الناس كثير من مسائل الأثر فنقول بأنهم في التأويل أشد من الجهمية الذين عطلوا تعطيلا صريحا سنبين جنايتان بقيت لنا في الكلام على اسماء وصفات الجناية الأولى جناية التأويل الجناية الثانية جناية إيش؟ التفويض ما منهم برضو اناس قال لك طب خلينا بقى احنا ايه؟ نكون ازكى من الذين تلعبوا بالرؤوس وقالوا بالتحريف قصدي اقصد بالتاويل اقصد بالتأويل لا بالتحريف هؤلاء يقولون نتوق... نقول نؤمن باللفظ الله استوى, استوى استوى احنا نؤمن باللفظ لكن لا نعرف يعني ايش استوى استوى دي ما لاش معنى المعنى فوق في السماء عند الله لا نعلم المعنى تفويض جنايتان نرد على اي فيما وبعد ذلك ندخل على صح مسلم مهما طال الوقت حتى أنا أريد ننجز هذه المسائل أقول الجناح الاولى جناح التأويل. التأويل لغه هو رد الشيء إلى الغاية منه. المراد من الشيء تبحث عن المراد هذا معنى التأويل. تدور وتحور وتكور حتى تصل إلى الغاية. طيب. وفي الاصطلاح أيضا هو رد الكلام إلى الغاية المراد المراد منه. هو رد الكلام إلى الغاية المراد منه. هذا بالنسبة لإيش للتأويل. لذلك كان الشافعي كما قلنا يقول أمنت بالله جاء الله وعلى مراد الله وانته الرسول بما جاء الرسول على مراد وهذا ينفعنا جدا لأننا قد قد نؤول عن الظاهر بدليل قوي في ذلك لما ونصل به فنقول وهذا مراد الله لاننا نبحث عنه نبحث عن مراد الله نبحث في كل الاحكام عن عن مراد الله جل في علاه التاويل ثلاثه يعني ثلاث اقسام او له معاني ثلاثة المعنى الأول في التاويل هو التفسير، أو قل المعنى الأول هو ما تقول لي حقيقه حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء، هذا الذي قال فيه العلماء الوقف فيه لازم، في قول لا جل في والذي أنت عليك كتاب منه آيات محكمات من هم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شبه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء ابتغاء تأويل، وأما الذين ابتغاء وما ولا يعلم وما يعلم تاويله إلا قال قف وقوفا لازما هذا الوقف واجب لازم إذا قلنا أن معنى التأويل هو ما تقول حق حقيقة شيء إليه هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا من إلا الله تعالى حتى في الجنة في الجنة هناك موز تفاح هناك نساء لكن نشوف البنشاس الشاسع الله مامتنا ربنا ندخل جنة وننتهي من من الدنيا وما فيها يعني الدنيا فيها ما فيها من المصاعب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش مستريح ومستراح منهم هناك موز هناك انهار من لبن من خمر من عسل ايش العلاقه بينهم ونساء ونساء العلاقة اسم فقط كما قال ابن عباس لا لا مشابهه بين ما في الدنيا وما في الاخره الا ايه الاسماء لأن سيدنا قال قال الله تعالى عادته العباد الصالحين ما عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنا يقولون يقول علماؤنا بأن تاويل شيء حقيقه شيء هذا من الغيب أنت تؤمن به فقط فتقف وتقول ما يعلم تأويله إلا الله لذلك يقول الله جل ينظر في علاه هل ينظرون سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل إيش قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء في لنا وهنا تاويل أنظر كيف يصف الله لنا عندما يرون التأويل الحق حقيقة الشيء قال ولو ترى إذ وقفوا على النار او التأويل والآن مفهوم يعني الله تعالى وعلا اخبرنا هو مستقبلا ماذا سيحدث عندما يرون تاويله قال الله لينظرون الا تاويله وما اتى تاويل تاويل ما اخبره انتم ان كفرتم لكم نار تلظة تخلدون فيها والعذاب فيها اليم والتقريع والتوبيخ تاويل اخبارنا الله مع ان ما وصلوا اليها الى الان قال الله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ايه نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من ايش من المؤمنين يعني هم اصلا إذا كشف لهم الغيب عالم تاويل الحق فراجعوا إلى الإيمان ولا ينفعهم ذلك بحال من الأحوال أيضاً التاويل الأول هو التاويل الايش ما تقول إليه حقيقة الشيء ما يقول إليه حقيقة الشيء فنقول الوقف هنا لازم وما يعلم تاويله إلا الله اسكت قف تنفس، ثم قل والراسخون في العلم يقولون ايش. تسليم تام، لأن الغيب محك الإيمان أنك تختبر في الغيب، فتقول آمنا بالله، جل في علا، المعنى الثاني للتأويل هو إيش، المعنى الثاني للتأويل هو التفسير، يأتيك بالمعنى، وأبا، وكانش يعرفها، ما كان يعلمها أبو بكر ولا عمر، وقال كيف أقول في القرآن ما العلم لي اي سماء أنت لي أي أرض تظلني واي ارض تقلني ان انا تكلمت في القران بغير ايش بغير علم هنا التفسير كان ابن عباس يقف عند الناس ويقول إيش؟ يقول انا ممن يعلم تاويله انا من الراسخين في العلم لذلك الرسول لما احتضنه قال اللهم فقيه في الدين وعلمه وهو علمه التاويل يبقى معنى التفسير الذي فيه إمعان النظر والتدقيق والنظر والنظر الى السياق والسابق واللاحق والاستنباط وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولأوردوه للرسول وإلى وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون العلم الذين أقل من الناس فإذا هنا قراءة الوصي تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراس في العلم يعني المرسلون في العلم أيضا يعلمونه تأويله وإلا فما فائد الطولج على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم يعلمونه تأويله الحلال بينه والحرام بينه منام والمشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يبقى إذا يعلمهن قليل قليل من الناس هؤلاء الراسخون في العلم هذا المعنى الثاني وهذا كما قلنا كابن عباس وكابن عمر وكابن مسعود ترجمان القرآن وكأبي وكعمر وكعلي بن أبي طالب وأيضاً كأبى مكرن رضي الله عن الجميع المعنى الثالث هو المقصود بالكلام المعنى الثالث ننتهي منها بس المعنى الثالث هو إيش هو صرف اللفظ عن ظاهره معنى التاويل ما اساس والمهم جدا المقصود هنا هو صرف اللفظ عن عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهري وهذا الذي يقصده اهل الكلام الاشاعره الاشاعره جعلوه دينا يدينون الله به فكل ايه وكل حديث يذكر صفه لا سيما الصفات الفعليه من صفات الله عندهم الاصل في التاويل عندهم الاصل فيها الايشه حرف جناية, جناية على الإسلام بأهله طمعوا أهل الكفر فينا ليش؟ من الذين قوام قوام ما يدينون به هو التأويل؟ من؟ ما خلاص؟ ما لا اللي لطمعوا أهل الكفر فينا الباطنيه الكفر الزنادقه الملاحدة الباطنيه قام الأمر عندهم إيش؟ التأويل يقولون لا القرآن له ظاهر وله ايش وله باطن صحيح؟ ولذلك يفسرون الكلمة بعد بن أبي طالب يفسرون تفسيرات لا تعلم لا ما أنزل الله بها من سلطان يقولون ده لا يعلمه إلا الخاص فالباطلية القرامطة هؤلاء الكفرة الفسقة الزنادقة أصل أصولهم التأويل فمكن لهم الاشاعره بالتأويل لذلك هم أول الأمر والنهر فلما جاء الاشاعره ينتفضون ويردون عليهم ويحاربونهم زعموا أنهم ينصرون الإسلام والله كسروا سيف الإسلام بما فعل. جنوا على أنفسهم على الإسلام بجنات التاويل ويحسبون أنهم يحسنون صنع والمعتدل منهم والعدل منهم على موته يقول ليتني مت على إيش على فترة فطر العجائز على دين العجائز عجائز نيسابور رأيت الجويني ماذا فعل فيه الهمداني ال ال عندما قال الهمداني قال كان الله ولم يكن شيء وهو ما على ما كان يعني ما فيش حاجة اسمها إيه لا، موجود موجود. ما نسمعه أقول. من الرجل الصالب لقد كان ذو؟ لا، ما فيش اسمها استواء يعني. كان الله لم يكن شيء يعني لم يكن عرش. صح؟ قال هو على ما كان عليه. يريد يلغي الرحمن عش استوى فالهمداني وقف، أو عمي لكن فطرته سليمة. وقف قال يا إمام دعنا مما تقول الآن. بالله عليك، رد وج وجه لي ما أراه في نفسي ما أستطيع ان أدفعه. كلما اردت أردت أن أدعو ربي وجدت قلبي يتجه إلى السماء ويدها ترتفع إلى إيه؟ شفتوا ما أحد يدعي ويعمل كده؟ طب ينزلها كده؟ رأيتم ذلك؟ طيب لو وجدتم ما أحد يدعي ويفعل ذلك في بأيديه في الخلف إيش هتقول لو؟ هتقولك أنك مستهزئ دعا مصيبتك مصيبة على تنزل عليك الطامة الكبرى من السماء صح ولا لا؟ فقال وجه لي ما نراه في داخله أنفسي في القلوب فماذا قال الجواني؟ ضرب على رأسي من فتر على راسي وقال إيش حياراً للأمداني حياراً للأمداني لأنه شيء في الداخل شيء في حتى وانت سادد ترى قلبك معلق بإيش بما فوق العرش ما فطر ما استطيعش ولذلك لما دخل الأمير الأمير في التأويل الرازي لما مروا عنده كركبة العلم يعني يحاولون دفع الناس عنه امرأة عجوز بتمر قال قفل الإمام يمر قالت من الإمام فقال هو الرازي قالت وما الرازي من الرازي؟ وما الرازي؟ إيش الرازي بتاعكم هذا؟ وما الرازي؟ قال الرازي هذا الذي, أت... الذي أتى بألف دليل على إيش؟ على وجود الله جل في ولها فقالت؟ قالت بألف دليل وهل وجود الله يحتاج لدليل؟ فإيش؟ فف... فف... فاندحروا فخابوا وخسوا ألف دليل ويتشرفوا قالت ووجود الله يحتاج لإيش؟ لدليل يعني في ف... الأذهان شيء نحتاج احتاج إن... النهار إليه؟ لما تجد واحد طريع لك بالبدله البيضة ويقول لك ائتني بدليل يا طالب العلم على أننا الآن في النهار وانت في الساعة الثالثة ظهرا إيش هتقول هتقول سأأتيك بالدليل الآن وتتصل بالتلفون إلى مستشفى المجانين وتضعوا فيها وتقول هتعرف الدليل بالنهار هناك ان شاء الله على هذا هو صحيح ولا لا فلذلك قالت ذا وجود لا يحتاج إلى دليل فطر لكنهم كما قلنا طمعوا أهل الكفر فينا والزنادقه وحسبوا أنهم ينصروا, أنهم ينصروا الإسلام بذلك وما نصروه لهم لسيف المعتزله كسروا ولا لراية الإسلام رفعوا ولا نصروا المسلمين بحال بل أعملوا فيهم الفساد وبعد ذلك غرروا الناس وقالوا عامة العلماء اشاعره يبقى عيد انت مجنون يا لا أو لابد أن تكون اشاعره لا خلي عامه الناس اشاعره وعامه العلماء من القديم والكثير اشاعره وان تطى اكثر من في الأرض دلوكه. الناس انا قال لا تزال طائفه يقللهم طائفه ونمت على الحق ظاهرين مثلا الجنايه العظيمه جنايه التاويل وما يتمسكون بذلك كل ايه كل حديث لا سيما من الاوصاف الايه الفعليه مؤولة لذلك نحن انتهينا معكم من كتاب دفع ايهمة التشبيه فردا على من؟ على السيوط لأنه أتى بباقة الحديث قال هذه توهم التشبيه فردها الحب والضحك والعجب والهرولة توهم التشبيه فردها نعوذ بالله هذا جاء من عندهم لذلك علماء يقولون ابن القيم يقول وقعوا في محذير اربعة فوق المعطنة اول شيء انهم وقعوا في التشبيه الذين يقولون في على المعنى السائل كما قلنا وقفنا مع الاشاعره في هذا الرحل قال وقعوا في التشبيه أولا فلما وقعوا في التشبيه فروا منه إلى التعطيل فوقعوا في التعطيل ثانيه طيب ومن التعطيل لبسوا على الناس بالتأويل زعم فحرفوا الكلم عن مواضيعه شابه اليهود في ذلك هذه الثالثة انا أنا الرابعه يمكن أن نقول الجناية على الإسلام بأنهم طمعوا أهل, أهل الزندقة والملحده في أهل الإسلام. الجنة الرابعه طمعوا أهل الزندقة على ذلك ولذلك ترى الرازي في كتاب الرازي طلا طلا طويل النفذ جدا في عرض بوائق من المعتزل في عرض أفكار المعتزل وخيبة المعتزل وبدعه المعتزل وبعد خمسين صفحة من عرض أخوال المعتزلة, المعتزلة لما يجي يرد تلاقي الرد إيش هزيل جدا ضعيف جدا يبقى ما لمين مكريم. يبقى إذا الدنيا كلها هتكون عشائرها هتكون معتزل مصيبة كبر، فلذلك السلامة, السلامة لا يعدلها شيء كما قال العربي للأمير فقال دعني أسأل ابن أبي, دو أبي شيء قال الذي تقول أنت في القران مخلوق هذا أن أسلم قا هذا العلم علمه النبي أم لم يعلمه علم الصحابة أم لم يعلموه أريد الإجابة قال لم يعلموه فنظر عليه فضحك فقال أيظن الله بعلم عن النبي وعن صحابته الأخيار ويخصك أنت بهذا العلم فنظر فعلم أن المسألة أنه كفر بذلك فنظر فعلم أنه أخطأ خطأ في قال لا رد السؤال على ما كان عليه لا لم يعلمه يعني خلي السؤال على ما قال نسالك مره ثانية عربي فصل مسألة النزاع في خلق القران قال له ما تقول علم يعلمه وسلم والصحابة أم لم يعلموا قال يعلموه قال جيد نقلوا أم لم ينقلوه قال لا لم ينقلوه من أجل العامة. قال ألا يسعك ما واسع النبي ووسع الصحابة؟ طب هو ولا من قلونه؟ طب يسعك أنت ما واسع إيش؟ ما فعلوا يتأسي أنه ما أتاكم رسول فخوزوه اعلامه اجتمه. فقال فقال الأمير لا وسع الله على من لم يسعه ما واسع النبي السلام ووسع أصحاب رسول الله الصلاة والسلام. وردت البدعة بفضل الله للفعلية. هكذا الفطر السليمة ترد هذه البدعة. مثلا هم طمعوا أهل أز... أز... أز... أز... وأهل الكفر في المسلمين والإسلام قلنا هذا دينهم هذا الأصل عندهم كل حديث كل آية تذكر صفات الله جلالة في علاه فهي مؤولة والتأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره الجناية هذه الجناية لله اكتبها. الجناية الرابعة أنهم اتهموا الله جلالة في علاه بعدم البيان واتهموا الله سلام وهذه المصيبة الكبرى اللازمة الذي لا يلتزموه ابدا لأن لازمهم انهم, يقول أنهم يقولون انهم يقولون الظاهر القران كفر طبعا تقول تقول يضحك ربكم ظاهر السنه كفر تقول ينزل ربكم اذا تشبهت الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق, بالمخلوق كفر فظاهر القرآن ضلال وكفر هذا اللازم عندهم الخمس أم يعني يستحون من من التصريح بذلك يستحون من التصريح بذلك اذا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه أتكلم صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه لدليل طيب هذا معنى التاويل الاشاعره اصل دينهم التاويل والباطنيه نعم اصل دينهم التاويل نحن نقول اهل السنه والجماعه ما بين ايش بين ترفين النقيض منهم من رفض التاويل كليه منهم من تعمق بالتأويل وقال به واهل السنه العدول الأخيار قالوا نحن لا نرد التاويل مطلقا ولا نقبل التاويل مطلقا قلنا ما معنى كلامكم هذا قالوا نحن نقول التأويل كالملح في الطعام التأويل يكون ممدوحا تارا ويكون مذموما تارا قلنا متى المتح قالوا المتح إذا أتت القرين القوية التي قد بينت لي أن مراد الله لا, فيه. لا في علاف المرجح لا في الراجح القرين القوية ونقول قوية قيل عشان نخرج بها إيش حسم في تأويل فاسد بعيد وهو المذموم وتاويل حق بالقرين القوية وفي هناك تقول متلاعب متل فيك مثلا بيبقى إذا نقول هو صرف اهل السنه يقولون نقول بالتاويل حين القويه القلينا القويه لان هذا ممدوح ولا نرده مطلقا يبقى لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا قالوا لما قلنا لانكم لو علمتم من تقسيماتنا للتاويلات قلنا التاويلات عند الاستقراء وجدناها تاويلات بعيده فيها شيء من الفساد تاويلات هي تلاعب وليس تاويلات تاويلات حق لذلك قلنا التأويلات البعيدة والتأويلات التي فيها التلاعب مرضودة مزمومة بل يكفر صاحبها, با با با با با قال يكفر صاحبها على التلاعب لا على التأويل البعيد أما التأويل الحق فهذا نقبله قالوا مثلوا لنا حتى ندرك ما تقولون قلنا قالت الباطنية في قول لا جل فعلها إن الله يأمركم أن تسبحوا بقره قالوا البقره إيش استغفر الله ذكروا اظهر امراه اعلم سال عالم اطهر اظهر امراه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله عنها قلنا هذا اسم تلاعب هذا تكذيب لقول لا جل في علا هذا تحريف لقول لا جل في علا فيكفرون بذلك يبقى هذا التاويل الحمد لله لم يقع فيه الاشاعره التاويل الثاني التاويل البعيد طبعا مثل هذا التاويل عند قول لا جل في علا ايش ويدنبو اتو هات الايه قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا أنا اعبد الله واجتنبوا اتغوط عندهم من عمر ابو بكر اتغوط الامه عمر ابو بكر كفروا هؤلاء بهذا الكلام الغرض المقصود ماذا تلاعب لا قرين لهم بذلك هذا تلاعب القرين عندهم انهم قالوا زورا القران له ظاهر وايش. وباطن يبقى النبي كتم هذا الكلام لو كان له ظاهر باطن لبيناه ونسلم فيقولون بالباطن وخليها وخلي بقى المساله على المعصوم وعلى البيعه وعلى كل هذا يقولون كل آية بهذا الطريق التاويل بقى البعيد التأويل البعيد الفاسد هو التاويل الذي ياتي من الاشاعره لانهم يؤولون كل صفه بلا قرينه كتاويل النعمة اليد بالنعمه والقدره كتاويل الاستواء بالاستلاء يمكن علمانا يمثلون التاويل البعيد الفاسد لان ده تاويل اليد بالنعمه والقدرة فيه حظ من النظر أما بالنسبة لتأويل الاستوى بالاستله ليس له حظ من النظر لا دليل عليه بحال من الأحوال أنهم قالوا عندنا إيش عندنا من اللغة ما يساعدنا على ذلك إيش اللي عندهم من اللغة ما يساعدهم على ذلك قالوا استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم ايه طبعا الجوارة منتشره عندك من غير سيف ولا دم من ولا إيش مهراء مهراء صحيح قلنا يعني حتى في هذا أتيتم ببيت ليس من العربية اتفق العلماء أن هذا بيت لشاعر إيش نصراني وليس من العربية بشيء ولو تنزلنا وقلنا معكم أنه من العربية البيت نفسه يرد عليكم البيت نفسه يرد عليكم استوى بشر على العراق القرينه الصارفه جاءت استوى بشر على العراق من غير ايه معناها ايه هو الناس بتضرب بالسيوف عشان ايه الملتزمون يقتلون بعضهم البعض عشان ايه مفتاح المسجد لا المسؤوليه انا المسؤول ما فيش حد مسؤول غيري ما هم بيقتتلون ان كانوا بيقتتلون كلاما موجود ان كانوا بيقتتلون, بيقتتلون قطعا وتبديعا وتفسيقا موجود كل ذلك على الزعامه والرئاسة لذلك نحن لسنا اهلا للتمكين نحن لسنا اهلا للنجات ولولا البهائم ما نجونا والله جل في علاه ارحم علينا امهاتنا ومن انفسنا فلذلك انا أقول الآن لما ذكر السيف قلنا السيف هذا هو العراق من اجل الاحتدام من اجل إيش؟ العلوم يبقى العلو على عرش العراق يعني حتى في البيت رد عليك وهو ليس, في وهو ليس بالعربي الفصيح فقلنا هذا تأويل بعيد هذا تأويل ايش تأويل بعيد فلا يصح لنا أن نأخذ بي بل نرده ردا قويا يبقى التاويل الثالث الذي هو في حيز أهل السنة والجماعة وهو التأويل بايش بقرينا طبعا أنا أضرب أمثلة في الختام على تأويلات القوم تأويل بقرينا التأويل الذي بقرينا هذا الذي نقول به لما يقول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إن الله جل في الآيات ذكر أهوال إيش القيام ذكر أهوال القيامة. واللغة تساعدنا على أن أقول, أقول كشفت, الحرب كشفت الحرب عن سقيع عن إيش؟ عن عن شداتها عن موجود من اللغة والسياق حاكم في الأمر يبقى لنا أن نقول هذه الآية ليست من آيات الصفات يبقى ما نقل عن ابن عباس ولم يصح سندا انتبه لم يصح سندا لا قل تنزلا قد صحه سندا بأنه قال يوم يكشف عن ساق قال الساق هنا شدة أهوال يوم القيامة شدة أهوال يوم القيامة أو الشدة واللواء في أهوال يوم القيامة يبقى الآية ليست من آيات الصفات لو قال بها أحد من أهل السن هل تلومون عليه؟ لأن أشعر إيش في يلبسون على الناس عندما نأتي للتأويل يقولون الآن تنكرون علينا الـ الـ الـ التأويل ثم تعاولون وإذا أولنا نحن حلوة لكم ومره يلبسون على الناس ونحن نقول لهم لا لا لا نجركم إلى الأصل الاصيل بيننا هل نحن قلنا بأن التأويل كلياته مذموم؟ ولا ماذا أصلنا؟ قلنا نحن كاهل السنة جماعة بفضل الله اللي في نقول بأن التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا عندما تساعدني القرينه وتاتيني ولما ما المغزى ما الاصل الاصل انني ادور مع مراد الله حيث دار وادور مع مراد رسول الله حيث حيث دار صحيح لا فان جاءت جاء السياق والسباق واللحاق او جاءت القرينه غالبه تبين لي ان هذا مراد الله سعد عليه بالنواجس يبقى لا تلبسونها الناس تقولون انتم من حلو لكم ومر لنا قلنا لا لاننا وافقناكم ورددنا عليكم قلنا قد نقول بالتأويل النادر عندما تأتي القرينة وقد لا نقول بإيش؟ هذا الغالب لأن الأصل يبقى اللفظ على ظاهري لا أول المعنى المرجوح إلا بدليل لا أول المعنى المرجوح يبقى إذن ممكن لو من قال بأن هذه ليست نيات الصفات قلنا له صح صحيح وش الدليل على أن هنا ساق الله وش الدليل هنا كل صفه حتى نزبتها لله لابد لها من ضابط ما الضابط يا طلبة العلم يا شطار فهمتم معنى بوابة العلم يتقال العقيدة؟ فهمتم؟ هو هذا الذي يريده لفض فوق هو هذا لا يمكن أن أعتمدها صفة إلا أن تضاف لله جلال فعلاء الصفة ضابطها الأصيل أن تكون صفة أن تضاف إلى الله جلال فعلاء وهنا قال ولم يكشف عن ساف ما أضافها إلى الله جلال فعلاء لولا حديث أبي سعيد لما قلنا لله ساق ولما قلنا بأن هذه الآية آية لأن لأن المفسر الأصيل لقول الله هو من الرسول وأنزلنا لك الذكر لتبين فقد بين أحد أبي سعيد القدري بأن قال فف يأتي على بعد ما بقي خبرتنا الكتاب وأيضا المسلمون والمنافقون بقوا ببقى المسلمين والمنافقون على راست يوم القيامة فيأتي الله يقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول اللهج على في رواية الصحيح قال ويأتيهم على الصورة التي يعرفون. وفي رواية تحول من سورة إلى سورة هذه دلالة على أن الله سورة ويتحول نعم من سورة إلى سورة ويأتي في المنام على سورة كل بحسب إيمانه هذه اعتقدات أهل السنة والجماعة تعيش في رقي عندما تعتقد اعتقد أهل السنة والجماعة فقال فبينكم بينهم على قالوا نعم فيكشف عن ساقي فيخرونه سجد فيخرونه إيش هذه فيها دلالة واضحة جدا يا إخواتي الكرام على أن الصفة لا تكون صفة إلا إذا, إذا أضيفت إلى الله اللي وقلنا المضاف إلى الله نوعان معاني واعيان فإن كانت اعيان فهي مخلوق إضافة مخلوق للخالق ولا إضافة الشريف وإن كانت معنى فهي إضافة صفة للموصوب مع أن الكلام ده تشرح كتير جداً للإخوة والإخوة خوال من هذا أو خالين من هذا المهم الإخوة لازم تتقن العلم أنتم الآن والله الأمة تحتاج إليكم أكثر بكثير من الأول لأن قد خلاص الدخن على إلى السماء فلا بد من بريق أمل بطلبت العلم أما نقول بأن القرينة قد تلجئنا إلى التأوي والقرينة هي التي ألجأت إلى شيخ الإسلام أن يأول أن يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أتاني يمشي شئت أيته القرينة قال السياق محكم والسياق تكلم على الشبر والشواذ زراع قال إذا يبقى هي المسألة عبادة المشي فقط تكون فيها الهرولة انت بتعبد الله بالقلب وبتعبد الله بالذكر وبتعبد الله بالنافقة وبتعبد الله بالصلاب بالمشي وأيضاً بتعبد الله بالمشي في الحج فقال لو خصها بهذه العبادات فقط اسمحصوصا بالاتفاق قالوا يبقى إذا المعنى عندنا أن المسألة مسألة مسارة السواد فهو اول هو شغل ثامن تمانية هل هو من المعقول الأشاعرة ده هو حرب على الأشاعرة يبقى هو أولها من أجل إيش من أجل من أجل قريبين هنا بختلف على السنة الجماعة في التطبيق لانهم يقولون في التفصيل لا نقول بالتأويل إلا إذا جاءت القرينة القوية الحاكمة علينا لنؤول أول نظر ابن تيمية فوجدها كقرينة قوية نظر ابن خزيمة فلم يجدها ايش قوي يبقى اختلفوا في التطبيق ولا في التفصيل أو سادسه في التطبيق ولا عتب ولا غر ولا عدم ولا نبدع ولا نفصل بل نقول نعتذر للعلماء الذين وقعوا في مصر هذه هذه مسائل عزيزة مهمة جدا لابد ان يبتناها طالب العلم. وأما الأمثلة الأخرى في التأويل كثير بقى من آآ عندما قالوا عجب ربكم مما من صنيعكم أمس فقاموا فقالوا عجب ربكم ليس على ظاهره ليش ظاهره ضلال مبين وكفره مبين تشبيه خلق المخلوق وقال نعمل ابن حمد كما قلتم أنتم بأن من شبه الخلق المخلوق فقد إيش كافر. طب انت ما, ما هو العاد. هذا ع... هذا العجب لله سبط كمال. والعجب للإنسان سبط إيش؟ نقص العجز. وسنماين ذلك بالرد عليه. قالوا تأويلات أعجب مما تقول. قالوا عجب ربنا رب عجب ربكم أي عجب ربكم ملائكته. مين بعجب الكلام ده؟ من من الجنون العزيز. هو ده من الجنون. من وين أتايتم عجب ربكم ملائكته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول ذلك، مش فاء النبي صلى الله عليه ما يستطيعش، وهو الذي اوتي جوامع الكلم. بأبه وأمه. لا يستطيع ان يقول أيها الصحابة عجب ربكم الملائكة من صنيعكم لا سبها سبها عشان يطلع هؤلاء الأفزاز هم الذين ياتون بمثل هذا عجب ربكم ايش ملائكة هذا الذي قالوه وأيضا يؤولونها بتاويل, بتأويل آخر أصل تقدير أقول أول أول أول. عجب ربكم يقول لك لا عجب ربكم أراد إسابتكم طبعا أراد اثابتكم دي في كل بقى صفة فعل أحتاجت أراده إن الله إذا حب عبدا نادى في, نادى في السماء تبع الحكم بحكم نادى في السماء أن, أن يحبه في لا أراد أن يسيبه ويدخله الجن أراد أن يساعده بذلك قلنا طب مسألة مدام المسألة مطولة معكم في أراد اراده في كل صفات الفعل أنتم تؤولونها إلى الإرادة طيب ماذا تقولون أراد ربكم نحن معكم طب أراد الله وأراد زيد يبقى صفة الإرادة لله أيضا موجودة عند مين؟ عند سيد انتم ما الذي الجاءكم إلى أن تؤولوا الضحك؟ قالوا أن الضحك إيش؟ الضحك بالنسبة للبشر وأنها تحرك القلب وأيضا الغضب غليان القلب فشبهوا القلب المخلوق. قلنا تبأس أصالة الإرادة الهم والعزم أيضا لمن للعبد يبقى الله له أمة هم وعزم أيضا كالعبد فقالوا لا لا هم طبعا بقى الآن يفرون بطريقة أخرى يقولون العقل يقبل الإرادة لا للعبد يكون هذا مخلوق إلا بإيش؟ إلا بإرادة. ولا ذاكم يثبتون العلم الصفات السبعة. طيب؟ نحن نقول لابد نلزمكم أن تقولوا بالحرف، لأن لله إرادة تليق بإيش؟ هاه؟ بكمالي وجلالي وعظمت، وللعبد إرادة تليق بنقصي وإيش وعجزه ففترقاه. لأننا سنلزمهم بما لا يلتزمون. قلنا انتم قلت قلتم إرادة. قالوا نعم. قلنا توه العبد إرادة. يبقى اذا شبهتم الخالق بإيش؟ بالمخلوق سيفرون من هذا الالزام بايه قولوا سيقولون اراده تليقه بجلال الله وإرادة العبد تليق بايش بعجزي و... ونقص ما قي... ما قيل في الاراده صفه صفه الذات يقال في صفات الايه الفعل عجب ربكم عجب يليق بجلاله وكماله وبهاءه وعظمته عجب العبد عجب يلي... يليق بايش بناقصه ولذلك الله جعل حتى في صفات الذات ايش قال الله جل فعلان؟ هل اتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنها خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجئ نبتليه فجعلناه؟ سمه إيش؟ سميع بصير، قال الله دل في أولاء وإنت نزعتم شيئاً فرده لله والرسول قال إن الله كان سميعا يبقى سمى نفسه سميعا بصيرا ما سمى العبد؟ شبهنا الخالق والمخلوق؟ لا، ماذا ستقولون أنتم بقى؟ لابد أن تقولوا سمع الله ها وكمال العبد على عجز ونقص والدلاله ذلك واضحه جدا على مفارقة بين سامع الع... بين سامع الرب وسمع العبد عائشه, عائشة في, في في بيت النبي النبي كان في قصر منيف يعني كانت الحجر أطول ما تكون بحر ممكن يصل منها يعني ممكن الناس المراه من من الازواج التسعه تمشي في الغرفه خمستاشر يوم حتى تصل الى ايله اخر اخر الغرفه طيب. غرفه نفسها كانت إيش؟ ده ممكن التحرك يعمل حاجه غرف صغيره جدا تقول سبحان من واسع سمعه الاصوات ان المراه تشتكي زوجها طيب ويخفى علي بعض حديثيها الوجه في الوجه ويخفى علي بعض حديثيها فينزل الله جل وعلا من السماء ويقول يقول ايش قد سمعت فنقول لهم الآن أخطأتم خطأ فحشا احنا نقول هذه الإرادة أو, او هذا الضحك أو هذا الفرح يليق بجلال الله وكمال الله وهذا يليق بنفس بنفس العبد وعجز ألعب،, العب هذه من رسول الفارقة بيننا وناهم في جنايات التأويل طبعا انا يعني أطلت لكن لابد أن أضيف الجناية الثانية جناية التفويض الجناية الثانية جناية التفويض جناية التفويل ما معنى التفويذ التفيدهم هم أن يمروا اللفظ على ما هو عليه امرار اللفظ على ما هو عليه بكلية ما فيه بكل الأحوال طيب بالمعنى وبالكيف بالمعنى وبالكيف فأيضا بعض الاشاعره وان كانوا مؤولة فمنهم من هو إيش مفوض يعني دم جمعين الحبايب كله فمنهم من هو مفوض يفوض المعنى والكيف وهذا ضلال مبين ومنشأ ضلال القوم أنهم تمسكوا بق... بقول الله جل في علاء وأولوه تأويلا باطلا قول الله جل في علاء قال وهو الذي أنزل, علي... أو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات من هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قربهم زيهم فأتبعونهم من شبه منه ابتغاء فتنا وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا فقالوا قف على الله ولا تتحرك الآن وقف لازم ثم قال ارجع للآية منه آيات محكمات خلاص هذه لا تحتاج إلى شيء واخر قالوا اسماء الله وصفات الله من المتشابهات والمتشابهات قال فيها الله تعالى الوقف اللازم ما ما يعلم تاويله الا قالوا إذا نحن لا نعلم شاء الرحمن ا ل ر ح م ن هذا الذي نعلم أن الرسول يقول يضحك ربكم يضحك ي د صحيح ح ك هذا الذي نعلم أنت تقول ذلك وابو رزين يقول للمسلم يضحك ربنا عندما قال يضحك ربكم من عباده يعني يقنطون مع قرب غير فقال ابو رزين او يضحك ربنا يا رسول الله ما قال يا ده ضحك كاف لا او يضحك ربنا قال نعم قال اذا لن نعدم خيرا من رب فاهم ده ولا ما فهمش فهم ابو رزين ولا ما فهمش كما سناسب عليكم الأدلة على أولا فمن ضلال القوم وقفوا عندها وقالوا المتشابه صفات الله وأسماء الله يبقى اذا طالما متشابه لابد أن نفوض أصل أو منشأ ضلال القوم أنهم قالوا الصفات من المتشابه وهذا خطا بين انظر إلى أعلام المفسرين الذين فسروا قول الله رفعلا والذين أنت عليكم الكتاب منه آيات المحكمات وأنهم الكتاب متشابه انظر إلى ذلك أقول بالنسبة للتفويد المفوضة فهو الذين يفوضون كما قلنا المدخل في هذا قالوا الصفات من المتشابه من جير الطبري يرد عليهم في ذلك من كثير يرد عليهم في ذلك ومقر بن العرب يرد عليهم في ذلك حتى الجرساط يرد أجمع المفسر ما أقول أجمع اتفق المفسرون على يعني أن التفويد ليس معناه ومعناه التفويد المعنى والكافية الحم للأحوال استغفر الله ليس معنى المتشابه هو الذي لا يعلم معناه بعض الرعماء يقولون قالوا المتشابه هي حروف القرآن ألف لمين من المتشابه وأيضا خطأهم لبعض المبصريين. صحيح أن المحققين على أنه ما من شيء في القرآن إلا وإعلمه علم من العلماء لذلك كان حسن بصر يقول رد المحكم إلى المتشابه تعلم المراد من المتشابه فبعضهم قال المتشابه هو الذي يحتمل التأويلات والمحكم الذي لا تأويل له وبعضهم يقول المتشابه هو المنسوخ والمحكم هو الناسخ فيبقى ما في تفسير من تفسيرات هؤلاء أن المتشابه صفات اللاجر في علاية المتشابه يعني ما أدري من أين اتوا بذلك يبقى هذا منشأ ضلال القول وقد اعتدوا ببعض أقوال أحمد وغير أحمد أمروها كما جاءت قالوا أمروها كما التوعى الحق. يعني عشان أنا أكون منصف أنا مررت عليها مرور الكرام في رمعة الاعتقاد لم أتوقف عندها من أجل جلالة قدر من؟ ابن قدامى, ابن قدامى يعني الحق بأن ال ال ال الكلام يوهم بإمرار الصفة كيفا وإيه وبعنى وهذا خطأ بين أما أحمد فلا أحمد فلا كما سنقول بين أحمد اصاله يقول بالمعنى يقول بالكيف يقول التو... يقول بالمعنى يقول بجهالة الكيف يقول بتفويد الكيف إذا بالنسبة للتفويض عندنا التفويد تفويدان تفويد معنى وتفويد كيف والمفوضه المبتدعه هم الذين يفوضون المعنى والإيش والكيف يقولون لا نعلم عن عن ضحك الرحمن بض... إلا بضاد وحاء وإيش وكافر. وأما علماؤنا من السنة يقولون نفوض الكيفية لأنها من علم الغي ده أنت مامور شارعا الذين يؤمنون بالغي فأنت أصل الإيمان عندك وركن الإيمان أن تؤمن بالغي والكيفية غابت عنك أنت الآن لو قلنا لك صف لنا ملكا له ستمائة جناح صف لنا جناحا واحدا واحد يصف جناح، صف لنا جناحا لا ثلاث أجناح جناح واحد تستطيع اذا قلت لك لما لا تستطيع ان تصف جناحا ستقول لم ارى لم ارى هذا اول شيء ولم يحدثني من ارى من راى صحيح ولا لا ولم ارى كتبا من الذي له هذه الصفه وصف نفسه الكيفيه في في كتاب انزل يبقى إذن لا يمكن لانه غيب عنه وأصل لمن أنؤمن بالغيب فقط دون أن أسأل أو نكشف عن الكيفية لا تفكروا في في الله ولا في ذات الله تفكروا في ايش في آلاء الله سبحانه وتعالى فبعيدا نحن نقول التفويت تفويضا تفويت الكيفية وتفويت معنى أما المعنى فلا يمكن أن بحال من الأحوال لأدلة سنبينه وأما الكيفية فوجوب لابد من تفويت الكيفية والأدلة على ذلك أننا لو فوضنا المعنى كنا ك... كاليهود والله قد رفعنا على اليهود فقد قال الله جل وعلا بخير أمت أخرجت؟ يبقى أنتم لستم كاليهود طب واليهود يفوضون قالوا نعم أما قال الله عن صفات س... عن اليهود قال إيش؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية إيش الأمان يعني إيش؟ تلاوة أمانية يعني تلاوة هم بس فقط يقرون بالضبط بالضبط كالباكستاني أو الهندي من العرب من اخواننا البكسين والهنود الذين اسلموا اللهم يعني نسال الله ان الله يقبلهم في الصالحين المخلصين هم لا يعقلون العربية لا يفهمون المعاني فتراه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وممكن منهم يعتذر فيقول الرحمن الرحيم لكنه لا يعلم ما معنى الرحمن ولا يعلم معنى الرحيم ولذلك ترى ممكن يخطئ في الحروف وهو يقرأ لانه ما يعلم المعنى هو يسرد فقط فهو نفس الأمر هكذا كان أنا عجم لا نعلم شيئا العربيه وبنقرا هذه الحروف فقال منهم اميون لا يعلمون الكتابه الا اماني تلاوه فقط ونحن امه قد قد, قد مدحنا الله أننا فوق الامم يبقى بالعلم يبقى بالعلم يبقى إذا اذا قلنا بأن الله له في قد أنكر على اليهود الأمية هذه ورفع هذه الامه يبقى ليست لها هذه الاميه هي امه عالمه عندها العلم وايضا فيها مع اتهام للنبي انه ما كان يقرا القران الا وهو لا يعلم معناه وكان يبلغ للناس اشياء لا يعلم معناها فاذا سئل قال لا اعلم المعنى وهذا ما حدث بحال من الأحوال بل بل انزل القران على رسول الله يعلم المعنى وعلى الصحابه يعلمون المعنى يبقى أنكر انكر الله على اليهود انهم كانوا لا يعلمون من الكتاب الا الاماني فنحن لا نعم نحن نعلم معنى الكتاب لذلك الكلمه المشهورة جدا عن الامام مالك وهي اصلها عن من ها لا ولا عن الربيع الربيع شيخ مالك ده اصلها عن ام سلمة اصلها عن أم سلمة وجاءت مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لكنها ضعيفه انها قالت الاستواء في اللغة معلوم معناه ارتفع والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدع لا تتفكر في فيه الله دي غاب عنك لا تفكر فيه مهما فعلت لن تصل إلى, إلى فكرة صفه الله جل في علاه. نحن نقول أن السلف اثبتوا المعاني لأن الله وعلا أمرهم أن يتعلموا هذه المعاني وأن يتدبروا هذه المعاني بقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافاً كثيرا وأيضاً في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال ما من شيء إلا وعلمه في كتاب الله طب الشيء هنا ناكرة في سياق النفي يفيد يعني إيش يفيد العموم؟ يعني يدخل فيه علم الأحكام وعلم الأخبار ومنها صفات الله جل في علاه ما من شيء إلا وعلمه في كتاب الله جل في علاه ولكن رأي الرجل يعجز عنه ما أستطيع أن يصل الا من فتح الله عليه الفتوحات قال مجاهد والذي نفس بيدي قد عرضت القرآن آية آية على ابن عباس أسأله عن كل آية ما معنى هذه الآية وابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل ومنها صفات الله جل في علاه ورد أثار كثيرة جدا وبيل لكم حكم السلفية أنهم لا يفوضون الكافية بحال من الأحوال ومن قال بذلك فقد كذب على العلماء طبعا الإمام نوى أخطأ على السلف بذلك يعني ألسخ المسألة بالسلف وأيضا ابن حجر وأيضا غاية ابن أباكر العربي قالوا هذا كلام السلف إن السلف يقولون بالتفويض ولم يفصلوا الصحيح أن السلف يقولون بتفويد المعنى دون الكيفية هم يعرفون الكيفية رعوها حاش لله هذا خطأ فهش أنا آسف على الخطأ هذا يبقى هم يعلمون إيش المعنى لكنهم يفوضون الكيفية ابن, عب... ابن مسعود رجل عن عرضاه لما قيل له أما رأيت قال وسلم يضحك ورب... أو ربنا يضحك قال يعجب قال كأنه قد نعم وإيش ويعجب يعني و... و... وهل يقول يعجب دون أن يعلم معناها وهل يسمع يضحك دون أن ينكر ولا يعلم معناها لا يمكن وأيضا أبو العلاء هذا من التابعين من خيار التبعين رفيع بن مهران الرياحي البصري قال قالوا له ما معنى استوى إلى السماء قال ارتفع أو قال الرحمن على العرش استوى قال ارتفع طبعا الحق إن استوى إلى السماء ولما أن المدققون يقولون إذا تعدى إلى يكون معنى القصد لأن الاستواء يأتي في اللغة بمعاني ثلاثه او يأتي يتعدى بنفسه وبإلى بعلى فبإلى يبقى معناها قصد استوى إلى السماء يعني قصد السماء فخلقه استوى بنفس بنفسي كده استوى كما قالوا ايش كما في الايه فلما بلغ اشده واستوى يعني نضج عقلا وجسدا نضوج وايضا في اللح يقولون الطعام قد ايش استوى ما الناي استوى ما هو معروف باللغه استوى يعني نضج تصليحا تأكله فهذا تعدي بنفسه واذا تعدى بعلى بمعنى ايه بمعنى ارتفع على وارتفع هنا أبو العليا كأنه يريد يرد على البدع قال بمعنى ارتفع يبقى أبو العليا لما يقول ارتفع أكيد أجابها أتى بها من من؟ من الزوق والكشف ما دي الطريقه الاخرى حدثني قال بيع الرب أبو العليا كان كذلك طب وين بياخذ أبو العليا علمه يأخذ علمه من, من من الصحابه أخذوه من من من الله اللي في علاه مباشرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم نقلا هو صحيح ونبي أخذه من جبريل إذن هذا هو الترتيب الصحيح يبقى يعلمون المعنى أيضاً قال الأوزاعي قال الزهري ومكحول من عقلاء الشام ونعلماء الشام النبلاء قالوا أمروا الأحاديث كما جاءت فاختلط على الناس أمروا الأحاديث كما جاءت يعني كيفية وإيش؟ ومعنى فجاء الأوساعي فقال أن تمر الكيفية ثم نقر يحب ناحية عن ليس وملك ابن أنس بأنهم قالوا في أحديث الرؤية أمروها كما جاءت بلا كيف فكان الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى الرواية الأولى قال مطلقا أمروها كما جاءت فجاءت الرواية الثانية إيش قالوا أمروها كما جاءت بلا يبقى إذا هو يقول الآن لا, لا تدخل أنفك ولا عقلك في إيش؟ في الكيفية في التصور لذلك احنا نقول من اصول اهل السنة جماعة اثباتوا الصفة بلا تمثيل ولا تكييز ما هو التمثيل واحد بلا تمثيل ولا تكييف وايضا بلا تعطيل وقال يا حبن يحيى كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا امام الرحمن عارش استوى ما معنى استوى فعله الرحضاء العرق فوقف منتفضا أحد لا يعلم ما معنى استوى ويسأل عن كفية تسأل عما غاب عنك فاليحدى الذين يخلفون الأمر ينصيبهم فتنة ويصيبهم عذابهم أليم فقال قال له الاستواء في اللغة معلوم المعنى نعلم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيش بدعه فقال اضربوه وأخرجوه من هنا هو إيه مبتدع وما راك إلا مبتدعا مبتدع لأنه سأل عن الكافية ولكنه لم يسأل عن المعنى أيضا وكيع بن الجراح قالوا له في صفات الله جل في القرآن قال اقرأ إلى التي أتت بالصفات يضحك ربنا ينزل ربنا يجيء ربنا وآيات الصفات قال قرأها بلا كيف قال قرأها بلا كيف يعني أعرف المعني والزاي السبان النعيمين يقول كل آية ذكرت صفة من صفات الله جل في فقراءتها تفسيرها بلا كيف فقراءته تفسير. لأنه لو وقف قال قراءتها تفسيرها دخلنا في التفويت لو قال قراءتها تفسيرها يعني إذا أنا لا أستطيع أن أفهم منها شيء الإيش ابن عيا يقول, يقول كل آية في الصفات قراءتها تفسيرها بلا كيف بلا كيف هذه من أهم ما الأمور لو قلنا قال قراءتها تفسيرها وقف يبقى معناه إيه انه بيفوض بيفوض المعنى والكيف صحيح ولا لا لا نحن نقول قال قراءتها تفسيرها بلا كيف يبقى تقرأ وتعرف التفسير بالمعنى بلا إيش لأن السياق سيبين لك المعنى لكن بلا أن تدخل أنفك على الكيف فإنك لن تصل إلى ذلك بحال من الأحوال. لما سئل بعض التابعين وكلم الله موسى تكلمة قال مشافهة مرارا لما سألوه عن معنى كلم الله موسى تكلمة المفاوض ماذا سيقول؟ لحن عندنا عجيب في الآية دي. المفاوض يقول كلم موسى يعني كيف لم مين؟ ما فيش غير كلم موسى كلم كيف لم مين؟ والاشاعره الآخر ما هم كلهم في طائقه الاشاعره الأشعار الاخر ماذا يقول ها؟, ها اراد الكلام أو يقول لا كلمه حقا لكن الكلام الايه العباره عن النفس هم ما بيتكلمش حقيقه ده جبريل الكلم وهم حقا وافقوا المعتزله بأنه الكلام ده مخلوق لان قال عباره عن كلام الله جل وعلا ومنهم بقى المعتزله لما يأولوا هذه الايه يقولون ايش كلم الله موسى تخلي منهم من حكاها وقراها وكلم الله ها. موسى تكليما يعني جعل المفعول فاعل والفاعل ايه؟ مفعول عشان يهرب فالرجل قال له طب خلينا معك اضحك علي اقراها كلم الله موسى تكليما ماذا استفعل في قول الله جل في علاء ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وين بقى تفعل فيها هذه فسوف فوهت الذي الذي فسق والذي ابتدع طيب حتى لا يكون بيكفرون المبتدع وايضا بعضهم قال لا كلم الله موسى يعني ايه جرح قلبه بمعاني الايمان من بقى بتوع الطيران اللي بيقف شوية يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يطلع بعد ذلك يطلع على القب هؤلاء الذين قال قلوا فأتاها بالتحريف تحريف الكلم عن مواضيع سريعا بهذا الباب نعوذ بالله من الخزدان قال كلمه شفاه أو مشافاها مرارة قال الفضيل بن عياد ليس لصفات اللاجلة الفعلاء أن تقول كيف ليس لصفات اللاجلة الفعلاء أن تقول كيف فإن الله قد وصف نفسه فبالغ في الوصف فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يعني هو بيقول لك أين تذهب لأنك إذا أردت أن تعرف الكيفية إما أن تراها وإما أن ترى مثيلها وفي مثيل الله لا. قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم, ولم يكن له كفوا وقال أيضا صفيان بن عائنا كل شيء وصلاب بنفسه وبالقرآن فقرات تفسير لا كيف ولا مثل كما بينا الكلام على ذلك. قال يونس بن أعلا النعبد الأعلى صديق الشافعي يقول تلميذ الشافعي قال مرارا أسمع الشافعي بأنه يقول بأن صفات الله جل وعلاك الوجه واليدين والضحك ونحو ذلك فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفها بها وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا ندرك حقيقته. الفكره بالرؤيه ما لا نستطيع النص الى الكفيه بحال من الاحوال والجهل بها يعذر المرء ان جهل لمثل هذه الصفات ومعيشه الترمذي طبعا كما قلنا نشرح كتاب اخيه الترمذي قال بذلك وقال ان الصفات اللازمه لله لا نبحث فيها عن الكيف ولكن عن المعنى وكذلك قرر ذلك ابن جرير الطبري وقرر ذلك إمام الأئمة محمد الصحق. ابن حزيمة قال في بيان فهم السلف بصفة النزول قال فنحن قائلون مصدقون بما فيه هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة أو صفة الكيفية بذنب السلم لم يصف الكيفية وصف النزول أخبر عن النزول لم يصف الكيفية فلا نبحث عن الكيفية إذن هذه جناية أخرى من جنايات الأشاعرة أنهم أخذوا صفات الله جل في علاه فحرفوها تارة زعموا تأويلا وفوضوا عطلوها وقالوا لا نعلم إلا الحروف المشتمة وهذا جناية على صفات الله الادلة في هؤلاء. العلم خير منحة حبانا بها الذي علم من البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسم شرفي.